شبكه الأمجاد الإسلامية تقدم قد الريح الريح الريح قويه ثبت كنار كنار كنار وضيه ثبت ك الريح كنبي ك الريح قويه عيه ثبت كنار كنار كنار وضيه صارت بالعزم فتيه طارت كالصقر ابي صارت بالعزم فتيه طارت كالصقر اهلا اهلا قافلتي يا قافله المانيه يقتد الريح كل الريح كل الريح قويه شبت كنار كنار كنار وضياء يقتد الريح الريح الريح قويه شبت كنار كنار كنار وضياء صارت بالعزم فتيه طارت كالصقر ابي يا بالعزم فتيه طافت الصفر ابيا اهلا اهلا قافلتي يا قافلتي المهنيه ايا جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل نرقى دوما للافضل دون العلياء لا نقبل ايا جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل نرقى دوما للافضل دون العلياء لا نقبل اهلا اهلا قافلتي اهلا اهلا قافلتي اهلا اهلا قافلتي يا قافله المهنيه تبي تبي صارت بالعزم, بالعزم فتيه قارت كالصقر ابييا اهلا اهلا يا قافلتي يا قافله المهنيه سيروا يا صحبي حتى نتعلم مهنا سيروا يا صحبي حتى نتعلم مهنا شتى نتقن خمسا او سته ونعول اخا او اختا نتقن خمسا او سته اهلا قافلتي اهلا اهلا قافلتي اهلا اهلا قافلتي <تصفيق> قويه جبت كنار كنار كنار وضيه طبت كريح قلبيه الريحه قويه قويه جبت كنار في العزم تعيه صارت كالسطر ابيه جدلا اهلا باهنت يا باهنه المهنيه ولو كسلا نوما ما فاز كسول يوما ودعوا نقد او لوما فالله معين قومها سود الي همه ودعونا قدا او لوما والله معين قوما والله معين قوما والله معين, معين احيو امجاد الامه امجاد الامه لما كانت في القمه لما كانت في القمه وازيلوا هذه الغمه وازيلوا هذه الغمه عن بعون الهمه نحلو امجاد الامه احيو, أمجاد الأمة أحيو, أمجاد الأمة أحيو أمجاد الأمة تترني <تصفيق> تترني تترني قويه قويه بتكن النار النار النار يا متشنه متشنه العزم الذكيه قوت كالصدر الابيه صامت في العزم دعيا قوت كالصدر الابيه كمن اهلا قافلهه سرنا سندنا سندنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوما الرضا مولا ما خاب من يبغي دوما الرضا مولا الله هيتنا ونحب ما يا لله من يرجو مولاه في مسعا الله هيتنا وانحب ما يرضى لله من يعجو مولاه في مسعى يا اخوتي سيروا في نوره وهدا في نوره وهدا سرنا, سرنا سرنا سرنا بعون الله من هاجنا من هاجنا تقوى سرنا سرنا, سرنا نتابعون الله منهاجنا منهاج التقوى ما خاب من يبغيد ومن رضا مولا ما خاب من يبغيد ومن رضا مولا نور اجمعه في, في تلك المشكاف والحظ فواح كالمسك ما ذكر نور اجمعه في, في تلك المشكاف والحظ فواح كالمسك مذكر نهده فواتنا احبابنا في الله احبابنا في الله سرنا سرنا بعون الله من هاجنا من هاجنا تقوى سرنا بعون الله من ما خاب من يبغيد ومرضا مولا ما خاب من يبغيد ومرضا مولا للنفوس تشوق شوقا الى لقيا اوه يا طبا ونعمها او للنفوس تشوق شوقا الى وزيادهن فيها من ربنا مرآ من ربنا مر كم مهجه صرخات لله وشوقا كم مهجه صرخات لله وشوقا لله وشوقا من هاجنا من هاجنا تقوى سرنا, سرنا سرنا سرنا بعون الله من هاجنا من هاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوما رضى مولا ما خاب من يبغي دوما رضى مولا دوما